50 languages 85 85 Preguntas Pasat 1 As'ila al-madi 1 As'ila al-madi 1 Wa ana bagut Camprept Camp xeret quan ha treballat que taggalt estagalt quan ha escrit catatt Com ha dormit? Què hi fanemt? Com ha aprovat l'examen? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Come كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Am chi ha parlato. مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ كذات؟ مع من توعدت؟ مع من تواعدت؟ ام كي مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من بعيد ميلادك؟ أون استات اين كنت؟ اين كنت؟ أونا فيسكوت اين كنت تسكن؟ اين كنت تسكن؟ أين كنت تشتغل أين كنت تشتغل كيا ريكوميناد بماذا نصحت ماذا نصحت كيا مانجات ماذا اكلت ماذا اكلت كيا ما الذي عرفته عن التجربه ما الذي عرفته عن تجربة؟ أكينا فيلوسيداد اكوندويت. كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كواندا تيمز ا بولات؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ اكينا السادا اسالتاد؟ com el respectivament que va saltar? Com l'altitud Please to www.50languages.com to download the latest version.